بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر تلك آيات الكتاب والذي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 إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم اذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد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 وَالَّذِينَ يصلون مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِغَيْرِ وجه ربهم رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ مما مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبًا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 فنعم عُقْبَ الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أَمَرَ الله به أن يوصل ويفسدون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 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ من ربه قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ من يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ من أَنَابُ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 ان الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقاب افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا من قَبْلِكَ وجعلنا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدهم أَوْ نتوفينك فَإِنَّمَا عليك البلاغ وعلينا الحساب أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا من أَطَرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا معقب لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الحساب وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نفس